ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن